فيها وهو الرحيم الغفور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 له أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجنة مَن يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُرِقْهُ مِنْ عَذَابٍ سَعِيرٍ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَةٍ شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآتها فلما خر تبينت وكانوا يعلمون الغيب ما نبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ورسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل, ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم بين الكرة التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعر بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقه إِلَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ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 شفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزعوا قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير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 قل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْرِ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أَنَحْنُ صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وَقَالُوا الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ لَيْلًا وَنَهَارًا إِذْ تَمُرُّونَ نَا إِذْ تَمُرُّونَ نَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسِرُّوا نَدَامَتَكُمْ لَمَّا رَأَوُا وجعلنا الأغلال فِي أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ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 قُل إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ مُتَنَاوِشُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقذفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ